أول الأولين ويا آخر الآخرين يا راحم الضعفاء والمساكين يا حنان يا منان يا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أوردنا حوضا ولا تفتنا بعد، واحشرنا تحت لوائه واسكنا بيده الشريفة شربة ماء إلا نظمه بعدها أبدا اللهم اسقنا بيده الشريفه شربه ماء لا نظما بعدها ابدا اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء لهمومنا واحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا اللهم اجعله أمامنا فيقودنا إلى الجنة ولا تجعله وراءنا فيسوقنا إلى النار اللهم اجعله لنا في القبر مؤنسا وعلى الصراط هاديا ودليلا وفي الجنة رفيقا ومن النار, ومن النار سترا وحجابا اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوز بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم شفع فينا القرآن والصيام يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا واركوعنا وسجودنا بعفوك يا كريم اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا وتوفنا وانت راض عنا اللهم توفنا وانت راض عنا واختم لنا بالباقيات الصالحات يا رب العالمين اللهم وحصف امتنا يا رب العالمين اللهم وحصف أمتنا يا رب العالمين واجمع شملنا يا رب العالمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه يا رب العالمين اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا واحفظ بلدنا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين وطهر بلادنا من الفساد ومن المفسدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين nie. Mm.